عين عينك شعف فخر في مولده بجه والبعد بدر اللي اكتمل من نوره نترج الألف قايه منزله في اصله نهجه والسين سيره البطل عمر قد ينحجه صدق قلب المحب يتربع بذاته والقلب من حب انت عشت تزداد نبضاته يا محلى حب للمحب يداوي علاته يروي أرواح اللي بلت من سحر نظراته وعلى غرق للعشق من فيضاياته شاح فوق الارض وتناثر انواره من هالجمال اليوسفي النجوم محتاره حتى القمر من طلته يذلها ستار بالخجل سافر ورتحل وما ندري اخبار نور احاسيس يداعبنا بشعورنا من زمان بط فدا عدنا ومن شوفه طلع في حضن جمعنا يمسح على راس يدمع عباس يسمعنا وعلى جناحه للسماء للجناره صعدنا غرف الوفا ونسطر المعلى للجمعاني الوفا بعباس تتغنى الوداله توصلنا رجوده غتيت عنا تغرف من احساننا نبعت تروتي تمنى اسمع طيور الجنه تهتف باسموت نادي قرد بغصن العاشق تطرب الوادي يا محلى اسمك بهالضار في صوت الشادي هذا ابو فاضل شرف في كل ضرباتي اللي مالك الوقت سيطر على فاضي تتعرف من هذا قرب لك الصوله لاهتشهاد سطر المعالي التضحيه هيئات ما يرتب يعطي مواثيق الفداء والهمه تتجدد يحمل على جيش العدو بالكافر توحد عزم على عزم الاخ بالمعركه توحد ما تمطر من كفوف هللي مزروعه يم شاطي فرات الابه لا ما هي مقطوعه صوب السماء من الله فضل للعرش مرفوعه وطلب من الله بهالاسم والدعوه ما اسمعه نهر قسم بالنبي وبحق ابو فاضل تلقاها لك قصدك